ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من اخترق السمع فأسبعه شهاب مبين والأرض مدلنا ذاتنا فيها من كل شيء موذون ودعنا لكم فيها معاشا ومن لم له برزقين وان من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله وما ننزله الا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح ف سماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بقاضنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الواركون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحسور إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجنة خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من صلصال